Inn alhamdulillah, alhamdhu wa lillahi wa linsanfur, vallahumma salli ala kullu yaqshina wa wa min yubli bala hadi lna, wa ashadu wa andahu wa ashadu wa nabiyina Muhammad, sallallahu alaihi أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بكفو الله عس وجل فإنما الاتقاء نجا ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا أيها المسلمون يقول ربنا جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريحا بإحسان أيها المسلمون قد يحصل الشقاق. ويظهر الطلاق فلماذا تتغير النفوس ويظهر العبوس ففي الزواج كان الفرح والسرور والبذجة والحبور وعند الطلاق أنسى كل شيء وكأنها معركة مع عدو لا يستحث رحمة ولا رافة فلا مجال لتسامح ولا تعاطف ولا تراحم ولا إحسان فالصلف وجحود وظلمٌ وبضبٌ وبغضاء ما هذا الذي يفعله الناس؟ ألا يقرؤون كلام ربهم جل في علاه؟ ألا يتدبرون آياته؟ ألا يحتكمون إلى أحكامه ويتخلقون بآدامه؟ ألا يدركون كيف هذب الله أخلاق المؤمنين وزاع في قلوبهم الرحمة على خلاف أهل الجاهلية وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما روته عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان الرجل يقلق امرأته ما شاء يقلقها وإن طلقها مئة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لرأته والله لا يقلقك فتبيني مني ولا آويك إليَّ قالت وكيف ذلك؟ قال أُطلِّبك وكلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعت ثم أُطلِّبك وأفعل ذلك فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان وعلينا أن نتلقى هذا الحكم بالرضوى والقبول وأن نطبقه واقعا عمليا عند الفادة الليل ولو تأملنا الآية الكريمة وجدناها جمعة الحكم البقهية مع الإشارة إلى خلق نبيل يحسن التخلق به فقد قال سبحانه الطلاق الله لنا الطلاق وسماه لنا بهذا الاسم والطلاق من الإطلاق وهو ضد التقييد والطيف هنا هو عقد النكاح الذي سماه الله ميزاقا غريضا وكما تم هذا الميثاق بمحبة ومهام يمكن أن يتم فكه وحله بتقدير وحرام ومع أن المعروف أن الطلاق ثلاث إلا الله عز وجل قال مرتان قال المراد أن الطلاق الذي فيه رجعة مرتان فإن راجع زوجته فقد أمسكها وإن تركها حتى تنقضي العدة فقد سرها وقد قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان تنبيها على أنه ينبغي أن تكون مرة بعد مرة كل طلقة في مرة لا أن يجمعهما في مرة وتأمل كلمة إنساء فهي تشير إلى الحرص والحياطة والحب وحتى لا يفهم أمر آخر قال سبحانه بمعروف والباء للمصاحبة أي هذا الإنساء يكون مصعوبا بمعروف وجاء المعروف نكرا ولم يكن جلت قدرته المعروف ليكون ذلك أكثر شيوعة فلن يعدم الزوج العاقل صوراً كثيرةً من المعروف يعامل بها زوجته التي عادت إليه المهم أن يضع الزوج هذه الكلمة بمعروف أمام عينه فينظر عندما يريد زوجته إلى بيته كيف يعاملها وكيف يكلمها وكيف يعاشرها أين هذا من ملاك الذين يرون في ضعف الزوجة فرصة لإبراز رجولات الرجيمة؟ في موقف يحسن فيه المعروف والتعامل الحسن. إن, إن عودة الزوجة، إن عودة الزوجة، إن عودة الزوجة كعن استمرار الحياة الزوجية، كعن استقرار العائلة، وإبحار السفينة من جديد. ولهذا بدأ سبحانه بها. فإنه لما كان سبحانه قد غيره بين شيئين الرجعة والتسريح الموصوبين وكانت الرجعة أقرب إلى الخير بذهاً بها أما إذا تعذر الإنسان وكان الحل هو الغرار فهنا يكون اللطف أكثر والإحسان أطهر لذا قال سبحانه في هذا المقام أو تسريح يا لها من كلمة ما أطفها من الناس لتدعوه إنه لطف حتى في الكلمة المعبرة عن الفراق فلم يقل سبحانه أو فراق أو طر أو إبعاد بل أو تسريف بكسان إن أصوات الكلمة كلها هابسة هادية فأين هذا من صراخ الأزواج وعبارات السب واللعن والطرد والتهديد يا ذها من أخلاق أصبحنا نتدكر هك الأحلام، فهل من عودة لأخلاق القرآن؟ ليس هذا فحسب، بل لما كان التسريب يحمل معنى المفارقة دون رجعة، وهذا ما لا يعاد، وهذا ما لا يعاد فيه الإحسان عادة. جاء تقييد ذلك التسريح بالإحسان، فقال جل خدته أو تسريب بالإحسان. والباء للمساهمة والمنابس، فإن حصل ذلك التسريح، فاليق مصحوبا بما يخفف ألم الفراق بعد العشرة، والإحسان وأعدى من المعروف، فأمرنا بالإحسان حال الطلاق حال الفراق، فمن يفعل ذلك اليوم، والإحسان هو حب الخير للناس ومساعدتهم ورفع معاناتهم، والإحسان. عطاء وحب وكرم وصوره كثيرة تتناسب مع كل حالة وهذا هو المطلوب ولو في حال الطلاق وقد قالوا ومن الإحسان أنه إذا تركها أدى إليها ففوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها يقول السعدي رحمه الله ومن الإحسان ألا يأخذ على قراقه لها شيئا من مالها لأنه ظلم وأخذرني المال في غير مقابلة بشيء ومن ذلك أيضاً بطل الصداق كاملا، وأن لا يشاحح هذا شيء لها فيه حق معقيم المقال وكرم الفعال بارك الله ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر <try> Om <of> att <God> <try of God> والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أمام الهدى والدقى صلاةً خالدةً وسلامًا مؤفدًا أيها المسلمون من يطبق هذا المفهوم الراطي في الطلاق ويتسامى بأخلاقه فوق ما أرفه الناس من سلوكيات وتصرفات لا تتناسب مع هذا الدين من يهدي هديةً مع طلاقه. أو يقول كلاما طيبا مع طلاقه أليس أجعى إلى بقاء علاقات أهل الزوجة مع الزوج هل المطلوب أن يغضب الجميع ويتألم الجميع أليس هذا أدعى لحفظ الوفاء بين الرجل والمرأة حتى بعد الطلاق فيحفظان أسرار بعضهما بلا والله هذا رجل في زماننا قدر الله أن يطلق زوجته لكنهم لم يرع حق الله فيها، بل قال لها: والله، والله لفحرقنا قلبك في بناتك، والله لفحرقنا قلبك في بناتك. لا تراهن إلا خلسة في المدرسة، وعلى النقيض من ذلك، ذكر أن رجلا كان بينه وبين زوجته خلافات، فإذا سأل عن ذلك قال. هذه أسرار بيتي لا أرشيها وبعد مدة طلقها فقالوا له لما فعلت ذلك ما معيورها فقال هي الآن غريبة عني لا يفتري التحدث في عرضها يا لها من أحلاق يا لها من أخلاق وصدق الله الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريحا بإحسانه Hommarer å anna Allah anvarka med ämren med ära hos b-nöfse och anna bil-melaike-t-i-mussabihet i kudsi Oa yhda bikum eyhlm mu mnun min nìnì ìnì ìnì ìnì ìnì ìnì ìnì ìnì ìnì Allahumma صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام و المسلمين اللهم اعز الاسلام و المسلمين وادي للكفار و التاغين اللهم من ارادنا او اراد الاسلام و المسلمين بزوق فشغله في نفسي وجعل كل هول فينا ري وجعل تدميرهم تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم بارك هم المامومين ولنفس قلوب اهل المضروبين وضيوفنا وولينا المسلمين اللهم اشفي امراضنا وامراض المسلمين اللهم اشفي امراضنا وامراض, وأمراض ان لنا اباء وامهات واخوان واخوات واحباب على الاسره البيضاء لا يشكون حالهم الا الي اللهم اشفي امراضهم اللهم اشفنا امرضهم اللهم اشفنا امرضهم واجمع لهم بين العجل والعافية واجعل الدواءهم يغلب داهم يا رب العالمين اللهم إنا استغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا واغفنا اللهم اشفنا واغفنا اللهم اشفنا واغفنا صل يا رحمة لا صل بلاء ولا عذاب ولا هدم من خلقك فلا تمنعنا بذروبنا قضلك اللهم اسكنا واقفنا اللهم اقف قلوبنا بالأمطار اللهم اقف اللهم اقف ديارنا بالأمطار وقلوبنا بالإيمان يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يدمعين يا <تصفيق> رب العالمين om lumbämna är inte det lille här och inte då och många i scanletta och och egna i关aget. L아 Allah man grammat att det snart وَمَا هُنَّ إِلَّا أَمْثَالُ أَبْكَارٍ كَسُقْفٍ هَشِيمٍ